يا شباب الهدى عشت طول المدى يا شباب الهدى عشت طول المدى يا شباب الهدى عشت طول المدى يا شباب الهدى عشت طول المدى لا تخافوا الردى يا شباب البدا لا تخافوا الردى يا شباب البدا انت نور ونار انت رمز الفخر انت نور ونار انت رمز الفخر انت ركن الضياء في البدارا البدار حقا ما اقصد يا شباب الهدى. في ظل يا شباب الهدى ديننا مجدنا نصرهُ عهدنا ديننا مجدنا نصرهُ عهدنا ساعدنا درعهُ ساعدنا للحماجندنا درعهُ وفدا يا شباب الهدى درعهُ والفدا يا شباب الهدى الرسول الأمين قدوة المؤمنين الرسول الأمين قدوة المؤمنين والكتاب المبين منهج العامل قد صفا ما أرد يا شباب الهدا قد صفا ما أرد يا شباب المدا من أصول كرام نحن بين الآباء من أصول كرام نحن بين الآباء جربنا شملنا في وئام نتحدى العدا يا شباب الهدى قد دعانا العدا يا شباب الاله فانهضوا يا هدا رسلا يا هدا للنجا بل سملي الحيا رك انسوا يا شباب الودا رك عن سود شباب الهدى أخلصوا اخلصوا واعملوا جاهدوا وابذلوا فجرنا مقبل نوره اجمل فرقبوه غدا يا شباب الندى فرقبوه غدا يا شباب فرقبوه يا شباب فرقبوه